فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا أَوْ هُمْ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون tego, żebyśmy nie byli w stanie zaufać do tego, ولا افتراه وأعانه عليه قومنا قرود فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها, لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُ نَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ الْخُلْدِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمُ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا فَيَقُولُ أن أضللتم عبادها أولا يمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اوليا ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا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 وجعلنا بعضكم لبعض فتنه أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا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 وحكتنا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 Panie Przewodniczący, على Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وكلا تبرنا تتبيرا ولقد توعل القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كاد لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ من ضل سبيلاً. أرى من اتخذ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تحسب أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَلَنَاعِمٍ بَلْ هُمْ أضل سَبِيلًا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 Użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, użalna, طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناثا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابن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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما بغزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وآمن